ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب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 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة الحشر قصة بني النظير من اليهود كل السورة في قصة هذه الفئة من اليهود المسمين بني النظير وذلك أن اليهود كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيهاجر إلى المدينة لما يجدونه في التوراة من ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينعاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهم يعرفونه بأوصافه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فدفعهم هذا هذه المعرفة وهذا التوقع لبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ان جاءوا الى المدينه واستوطنوها ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضه كلهم في المدينه ولهم مزارع ولهم قصور وحصون في المدينة فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه ورأوه انكروه عليه الصلاه والسلام وقالوا ما هذا بالنبي الذي وعدنا به وما هذه الصفات والسبب في ذلك أنهم حسدوه على الصلاة والسلام وإلا فهم يعرفون أنه هو النبي الذي سيبعث ولكنهم حسدوه حسدا من عندي أنفسهم واستكبارا عن الحق لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل فلما كانت في محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل ابن إبراهيم من أولاد إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون في بني, إسرائيل في بني إسماعيل ولا تكون في العرب هكذا يريدون فحسدوه صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على بعثة هذا الرسول منهم فحملهم على هذا على الكفر به صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون حقيقته وأنه رسول الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي فنقاتلكم معه فنقتله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم ما عرفوا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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فبين سبحانه أن الذي حملهم على هذا هو الحسد والبغي ويريدون حصر فضل الله على حسب أهوائهم فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة وجحدوا رسالته إلا قلائل منهم قلائل منهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود الذين عرفوه وامنوا به ولم يكابروا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منهم هذه المقابلة الشنيعه هادنهم صلى الله عليه وسلم صالحهم على الا يقاتلهم ولا يقاتلوه وان يبقوا في ديارهم ان يبقوا في ديارهم ويدافعون مع المسلمين من من غزا المدينه يدافعون مع المسلمين عن المدينه هكذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفوا بالعهد نقضوا العهد اختلاف قوائفهم كعادتهم كعادتهم في نقض العهود او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، اكثرهم لا يؤمنون، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمكنه الله منهم، مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، وانتقم الله انتقم الله منهم، فا. هم بنو قينقاع، فإنهم لما انتصر المسلمون في بدر، لما انتصر المسلمون في بدر، حنقوا وشرقوا بهذا النصر العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، فظهرت منهم بوادر، ظهرت منهم بوادر نقض العهد. وبوادر الشر على المسلمين حنقوا على المسلمين واخذوا يؤذون المسلمين فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مساكنهم قريبا من المدينه غزاهم صلى الله عليه وسلم فلما حاصرهم أصابهم الرعب الشديد فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا حلى أن يرحلوا من المدينة ويأخذوا ما معهم ما خف من أموالهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمنهم طلبوا منه الأمان على أن يرحلوا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان إلا أنه استثنى السلاح استثنى السلاح الذي معهم فأخذوا من أموالهم إلا السلاح وخرجوا إلى أذرعات في أرض الشام إلى أذرعات في أرض الشام فهذا شان بني قريضه اما بنو قريضه فانهم لما حصل لما حصل من بعض المسلمين انه قتل رجالا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد رجال من قبيله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد قتلهم صحابي لم يعلم بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ادياهم بموجب العهد تحمل ديتهم خرج صلى الله عليه وسلم الى بني النظير يطلب منهم الإعانة على الديا بموجب العهد الذي بينهم فقالوا له انتظر هنا تحت جدار نأتيك بالذي تريد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قالوا له يجلس فيه هو أصحابه ثم ذهبوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم فدبروا رجلا منهم أن يأخذ حجرا كبيرا فيصعد ويصدط الحجر على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مكيدتهم وما يدبرون وأمره أن يغادر المكان فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة ولما رأى أصحابه أنه رجع رجعوا إلى المدينة وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم لم يتمكنوا من قتله فيكون بلالك انتقل عهدهم وخانوا الله ورسوله فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانهم وهو قريب من المدينة لم يتخذوا مطايا او خيلا او ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب مكان قريب حاصروهم وقطعوا بعض النخيل من نخيلهم نكايه بهم ثم القى الله الرعب في قلوبهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم على دمائهم وأموالهم ونسائهم وأن يرحلوا من الذين فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان على أن يتركوا السلاح ويأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من أموالهم فخرجوا وحملوا معهم ما حملوا حتى إنهم كانوا ينقضون بيوتهم لئلا ينتفع بها المسلمون ينقضونها ويأخذون اخشابها ويحملونها معهم وينقضون الأبواب يحملونها معهم بعضهم ذهب إلى خيبر إلى اليهود الذين في خيبر وبعضهم ذهب إلى أذرعات في أرض الشام وكفى الله المسلمين شرهم وأنزل فيهم في قصتهم هذه السورة سورة الحشر وأما بنو قريلة فسيأتي ذكرهم و ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب لأنهم تآمروا مع الأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمروا معهم ونقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتستى ذراريهم ونساءهم وأموالهم فاهلكهم الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخيانتهم للعهد وكفرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله فهذه نهاية اليهود في المدينة قصة بني قرائبا ذكرها الله في سورة الأحزاب وفصله قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله أي نزه الله سبحانه وتعالى تسبيح هو سبح لله أي نزه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات بل السماوات والأرض سبحت لله سبحانه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون تسبيحهم انه كان حليما غفورا كل المخلوقات تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به وأعظم ذلك الشرك تنزه الله عن الشريك وعن الولد وعن الشبيه والنظير كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغالب العزيز يعني القوي من العزة إلى القوة الذي لا يغالب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من اليهود كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من منازلهم وحصونهم في المدينة لاول الحشر أي الى بلاد الشام لان بلاد الشام هي ارض الحشر يجمع الناس فيها يجمع الناس فيها عند قيام الساعه يحشرون في ارض الشام ليأول الحشر أن ذهبوا إلى أرض الشام ما ثم يخرجوا ما ظن المسلمون أن اليهود يخرجون من ديارهم لأنهم متمكنون واغنياء واقوياء فما كان المسلمون يتصورون أن اليهود يجلون من المدينة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم ظن اليهود أن حصونهم تمنعهم لأنهم قد عدوا حصونا قوية ومتينه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الله جل وعلا لا يمنع منه شيء لا تمنع منه الحصون والدروع والقوة لا يمنع منه شيء إذا أراد سبحانه أحدا فإنه لا يمنعه شيء من إيصال العذاب والعقوبه إليه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتاهم أتاهم الله أي أنزل بهم عذابه ونقمته والإتيان من الله يختلف في اختلاف المواقع والسياق فالمراد بالإتيان هنا ليس المراد أن الله أتاهم بلاكه سبحانه وإنما أتاهم بعذابه فأتى الله بنيانهم من القواعد ليس معناها أن الله جاء بنفسه وإنما جاء بأسه سبحانه وتعالى أما الاتيان في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي العمر فهذا اتيان بذاته سبحانه ياتي سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة ليس المراد أنه يأتي أمره كما تقوله المؤولة وإنما هو إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوه من وجه ما كانوا يؤمنون أنه سيأتيهم عذابه سبحانه وتعالى ولم يحتسبوا له ويستعدوا لقده ومقابلته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغالب ولا تمنع منه الحصون والاغلاق والأبواب والدروع والمدرعات والطائرات النفاثة والمدافع القوية الله جل وعلا لا يغلبه شيء لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الانسان اذا خاف رعب ما, ي... ما يستقر ولا يتشجع ابدا اذا صار فيه خوف ما يتشجع ولا يستقر ويحاول الفرار وهذا هو الرعب الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر قدف في قلوبهم الرعب فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أنفسهم وأن يمكنهم من الرحيل وأن يأخذوا معهم من أموالهم ما شاءوا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم كما ذكرنا أنهم ينقضون المباني ويأخذون الأخشاب والأبواب يذهبون بها إلى الشام ويحملوها على الإبل طمعا فيها وحسدا للمسلمين أن ينتفعوا بها من بعدهم يخربون بيوتهم البيوتهم اللي بنوها وتعبوا فيها هم اللي يخربونها هم الذين يخربونها بأيديهم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الذين ظنوا أنها مانعتهم من بأس الله صاروا هم الذين يهدمونها. وبأيدي المؤمنين وبأيدي المؤمنين في أخربها بأيدي المؤمنين لما مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار هذا, هذا أمر من الله لجميع الخلق إلى يوم القيامة ان يعتبروا بهذه القصة العظيمة فاعتبروا أي وتذكروا يا اولي الابصار اي العقول مراد بالابصار هنا العقول اعتبروا بهذه القصه اخذوا منها موعظه في ان الله لا يغلبه شيء وان الله اذا اراد لقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال اعتبروا يا اولي الابصار في هذه القصة فلا يغتر أحد بقوته ولا يظن أنه يفوت الله سبحانه وتعالى وكذلك الذين كذبوا هذا الرسول أو يكذبونه أو يحقرون من شأنه في أي وقت فإن الله توعدهم بهذا الوعيد أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأسلافهم لأن هذا الرسول منصور عليه الصلاة والسلام منصور ومنصورة سنته ودينه محفوظ لا يغير ولا يبدل فاعتبروا يا كل من تريدون الكيد للإسلام والمسلمين أو تتنقصون هذا الرسول أو تستهزئون به اعتبروا بمن قبلكم ان يحل بكم ما حل بهم اعتبروا يا اولي الابصار ثم قال سبحانه ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لولا حرق امتناع لوجود امتناع لوجود اي امتنع تعذيب الله تعريب الله لهم في الدنيا لوجود أن الله كتب عليهم الجلاء من المدينة إلى أرض الشام لولا ذلك لانزل الله بهم لأهلكهم الله في مكانهم عن آخره لعذبهم الله في الدنيا بإنزال العذاب المهلك لهم في بيوتهم. ولكن الله كتب يعني قدر سبحانه وتعالى عليهم الجلاء وهذا وهذا شديد عليهم مفارقة الأوطان والأموال وما يكون فيه الإنسان من النعمة ومن الأوبة هذا أيضا عقوبة لكنها لكن هناك عقوبة أشد منها لعذبهم في الدنيا ثم قال ولهم في الآخرة عذاب النار هذا وعيد لهم في ينتظرهم عذاب أشد من عذاب الدنيا فلا سلموا من عذاب الدنيا والهلاك فلن يسلموا من عذاب الآخرة وهو عذاب النار أشد شيء ما هناك عذاب مثل عذاب النار والعياذ بالله لا أشد من عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله هذا هو السبب شاقوا الله ورسوله خالفوا أمر الله وأمر رسوله فكانوا في شق والله ورسوله في الشق الآخر يشاق الله ورسوله وهذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله هذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله ان الله ياخذه بالعذاب العاجل وهو الاجل ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن يشاقه ويشاق رسوله واكتفى بذكر من يشاق الله لأن من شاق الله فهو مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآية الأخرى ومن يشاقق الله ورسوله في سورة الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بانهم ساق الله ورسوله والله شديد العقاب ثم قال سبحانه ما قطعتم من لينه اللينه النخله او نوع من النخل اللينه هي النخلة او نوع من النخل وكان وكان بعض الصحابه شرعوا في قطع نخيلهم وإحراقها نكايه بهم فتوقف بعض المسلمين من قطع النخيل توقفوا عن قطع النخيل فالله الله وعلا الله جل وعلا قال ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله اي بشرعه سبحانه وتعالى فالذين قطعوا النخيل ما اعتدوا في ذلك ما دام انه نكاهه بالعدو فهم ما اعتدوا في ذلك قد أذن الله بذلك الا باذن الله ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله ليس من تصرفا من عندكم فقد قرهم الله على ذلك اقرهم على قطع النخيل وعلى تركها ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله الفاسقين ليخزي بذلك الفاسقين اذا قطعت نخيلهم وهي محببه اليهم وتعبوا فيها ويستثمرونها فاذا قطعت وهم ينظرون كان ذلك عذابا وخزيا عليهم والفاسقون هم الخارجون عن طاعه الله سبحانه وتعالى فسقان. فسق يخرج من المله وهو فسق الكفر كان من الجن ففسق عنم ربه عبليس لعنه الله على كفر والنوع الثاني فسق دون ذلك فسق دون الكفر كالذين كالذي يرتكبون الكبائر من الذنوب دون الشرك هؤلاء فسق لكنه فسق لا يخرج من الدين والمراد بقوله وليخرج الفاسقين الأول الفسق الكفري يخرج من المله لأن الله قال في مطلع السورة هو الذي أخرج الذين كفروا عن الكتاب فكوها فسقهم فسق كفر والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ما أفاء الله على رسوله منهم الفيء هو من في اللغة الشيء الذي يرجع ومنه الفيء في الظل الشمس سمى الفيء إذا برز جهة المشرق عند الزوال سمى الفيء الرجوع لأن الظل رجع إلى المشرق بعد أن كان في المغرب والمراد بالفيء هنا المال الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال كان يحصل عليه بالمصالحه بينهم وبين الكفار أو الكفار يتركونه الكفار يتركونه ويجلون ويتركونه هذا يكون للمسلمين ثم يفيئا لأنه في الأصل للمسلمين هو في الأصل للمسلمين الله خلق الدنيا وما فيها للمسلمين والكفار تبع لهم قل من حرم الله التي اخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالله خلق هذه المنافع خلقها للمؤمنين وإنما الكفار تبع للمؤمنين وفي يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين والكفار ليس لهم منها شيء وإذ لهم النار والعياب بالله ما أفاء الله على رسوله ولذلك سمي مال الكفار الذي استولي عليه المسلمون بالقتال أو بسبب القتال يسمى بالفي لانه رجع إلى اصله رجع إلى المسلمين ما أفاء الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم أي من من النظير فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لم تحتاجوا الى الخيل والابل في غزوهم لانهم كانوا قريبين من المدينة ذهبوا اليهم باقدامهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فانتم ما حصلتم عليه بسبب الجهاد وانما هم تركوه فزعا وخوفا أو بموجب المصالحة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعطي السلطة لرسله على الكفار فهذا من تسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت كانت اموالهم خاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لرسول الله ولمصالح المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه وينفق على مصالح المسلمين ولم يقسمها ولم يقسمها بين الصحابة إنما الذي يقسم بين الصحابة هو ما ذكره الله بعد هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذه القصة قصة عظيمة وكل السورة في هذه القصة إلى آخرها فنكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الضابط الذي نفرق به بين أسماء الله سبحانه وبين ما ورد في الإخبار عنه سبحانه أسماء الله ما تسمى الله به سما به نفسه أما الإخبار عنه فهذا أوسع من باب الأسماء أوسع من باب الأسماء فأتى الله بنيانه جاء وجاء ربك ما تأخذ منه اسم جائي او آتي ما تأخذ منه الفعل هذا ما يوقد منه اسم لأنه من باب, من باب الإخبار من باب الإخبار من أتاني يمشي أتيته هرول ما تأخذ منه اسم لله تقول الله مهرول لا هذا من باب الإخبار فقط له من باب التسميح. فباب الإخبار عن الله اوسع من باب الأسماء نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو سبب تسمية اليهود بهذا الاسم وهل هو نسبة إلى جدهم يهودا قيل هذا قيل أنه نسبة إلى جدهم يهودا ابن يعقوب وقيل إنه من الهود وهو التوبة أقدم من قوله تعالى عنهم إن هدنا إليه أي تبنى نعم. اسأل عليكم سمح الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وهو في مكة في غار حراء فكيف نجمع بين ذلك وبين كون اليهود ذهبوا إلى المدينة ينتظرون خروج النبي من بين النخل وشل وشل تعار بينها بين تعار. لا تعارض بينهم الرسول بعث في مكة ولما ضايقه المشركون هاجر إلى المدينة واليهود يجدون في الكتاب أن مهاجره يثرب عن المدينة فجاءوا ينتظرون نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل اليهود الذين كانوا في المدينة من أين أتوا وكيف كانت أصولهم قبل أن يكونوا في المدينة؟ في جزيرة العرب يهود في جزيرة العرب منتشرون وفي مصر في العراق منتشرون في الجزيرة نعم يهود العرب نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع؟ أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو ظهر يقول أستغفر الله ليكم هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو ظهر منه بوادر الشر ألمهم مجرد خوف الخيانة خانوا أو الله إلى نبيه أنهم يريدون قتله وأنه ما بقي على تنفيذ القتل إلا زمن يسير يصعد الشقي ويلقى الصفرة على الرسول صلى الله عليه وسلم الخيانة ظهرت وأعلم الله صل... سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها وهو مجرد خوف خيانة. الحسنى عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل أمر الله تعالى في القرآن بمصافات يهودي ومصادقتهم؟ أمر الله المسلمين إذا احتاجوا إلى الصلح لأن يكونوا أضعف من الكفار يخافون من دأس الكفار أن يصالحهم كما طالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبيه كما طالح اليهود في المدينة فإذا احتاج المسلمون إلى الصلح مع الكفار فإنهم يصالحونهم قال الله سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الصلح إذا جنح العدو للسلم طلب الصلح يصالح أو أن المسلمين فيهم ضعف مع الكفار فيصالحونهم حتى يقوى المسلمون على قتال الكفار ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أنتم لا علوني إذا كنتم يعني أهل القوة وأهل استعداد فلا تميلوا إلى الصلح إلا إذا طلب الكفار ذلك نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هي أسباب صرف الله تعالى للعبد عن فهم القرآن الكريم أسبابه كثيرة أولها عدم الاهتمام إذا كان الإنسان لا يهتم لمعاني القرآن ولا يتذبر القرآن، فإنه يصرف عنه. ثانيا الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي هي التي تصرف الإنسان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فيصرف الإنسان عن القرآن بسبب ذنوبه وأعماله السيئة عقوبة له. نعم أحس الله إليكم استمعت الوالد يقول السائل الرعب الذي ذكره الله تعالى على الكفار هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأتباعه وأنهم يرعبون أعداءهم وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا ما واضح يعني مسيرة شهر للراحلة مسيرة شهر للراحلة فإذا علم العدو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبينه, وبينه مثافة شهر أصابه الرعب، رعب الرعب رعب منه صلى الله عليه وسلم وهذا الرعب يبقى لمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين فإذا المسلمون تمسكوا بالإسلام وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله في قلوبهم الرعب لكفاة جعل الله أعطاهم الله القوة والرعب للكفار يرعبونهم نعم أحمد إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا هل في ذلك دلالة على ضعف المسلمين وعلى قوة اليهود فيفهم من ذلك أنه في حال ضعف المسلمين وقوة الكافرين لا يسقط جهاد الدفع بأي حال من الأحوال قياسا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هذا فهم بعيد هذا فهم بعيد ما هو أنتم يخرجوا بسبب حصونهم وعدم الوصول إليهم من وراء الحصون تبعاد من المسلمين أنهم يظهرون بهم وهم متحصنون في الحصون ما هو بلأن المسلمين ضعاف لكن لأن السبب الذي مع اليهود قوي وأن السلاح والمجاهدون لا ينحدرون إليهم داخل الحصون، نعم. أستغفر الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الخوف والرعب؟ لا لا فرق بينهما، نعم. أستغفر الله الوالد يقول السائل ما رأيكم باختصار الكتب المطولة من التفاسير وكتب الفقه والعقائد ومضاد كل من أراد فعل ذلك الذي عنده مقدرة علمية على الاختصار. والاختصار له فائده وتقريب طيب يختصر لكن يكون مع العلم والمعرفه لان بعض المختصرين يحرف اشياء مهمه لانه لا يدري لا بد يكون المختصر عنده بصيرة والمام بالكتاب من اوله الى اخره ياخذ منه ما يحسن وأخذه وأما الجاهل فقد يحذف أشياء مهمة من الكتاب ويأتي بأشياء غير مهمة كما يحصل من بعض المتعارمين نعم فلا يقدر على هذا إلا العلماء نعم أحسن الله إليكم سباعة الوالد يقول السائل ما حكم ترثيل الاستعاذة نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم ترثيل الاستعاذة الترتيل للقرآن ورتل القران ترتيلا أما الاذكار فلا ترتل نعم أحسن الله إليكم سمحة الوالد يقول السائل هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب <تصفيق> يدخل الجنة لكن قد يعذب بعض سيئاته ويحاسب هو ما يترجح حسناته على سيئاته إلا بالشساب أما الذين يدخلون الجنة بلا حساب فهؤلاء ليس لهم سيئات كل أعمالهم حسنات ليس لهم سيئات حتى يقرر جحة ففي فرق بين من ترجح حسناته على سيئاته ومن ليس له سيئات إنما أعماله كلها صالحة وصافيه نعم الله إليكم الوالد يقول السائل في جريدة قيد عنوانها بلفظي يا رسول الله فما حكم ذلك واش بعده واش بعد الكلام هذا لا. لا تقطع الكلام ونجيب سياق الكلام حتى نعرف وش المقصود نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة لأن بعض الصحابة الذين يرون الحديث يقولون يسألون الرسول يقولون يا رسول الله فقد تعثر على هذه الكلمة وتظن أن هذا الدعا للرسول لازم يجاهل الكلام كله نعم أحسن الوالد يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة في الدرس السابق أنه لا بأس من قراءة تفسير الزمخشري لطالب العلم المتمكن وعلى هذا القول أخذ بعض طلاب العلم أنه لا بأس من قراءة أي كتب فيها أخطاء مثل تفسير سيد قطب حتى نأخذ منه المفيد ونترك الأخطاء التي ذكرها فهل هذا صحيح؟ لا هو صحيح هذا؟ هذا في الكتب التي فيها فائدة أما الكتب التي ليس فيها فائدة فلا تقرأ مثل الكتب المعاصرة أكثرها ما في فائدة وليس فيها علم فإنما هي أساليب وكلام طويل وليس تحته فائدة ولا أحكام شرعية وإنما هو أسلوب أدبي فلا فرق بين الكتب العلمية القديمة والكتب المعاصرة فلا يوخذ هذا من هذا نعم احس الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم رفع الصوت بقراءه القران في المسجد اذا كان لا يؤذي احدا طيب رفع الصوت بالقران طيب اذا كان لا يتاذى به احد من مصل او سال او نائم نعم أحسن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله في المساجد طيب وذكر فيها اسمه نعم احس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل أنا رجل إفريقي وعندما أسافر إلى عشد القرى في إفريقيا أجد أن هناك إماما لا يجيد قراءة الفاتحة أجد إيش؟ يقول احصل عليكم وعندما أذهب إلى عشد القرى أجد إماما لا يجيد قراءة الفاتحة بل يغير الكلمة وعندما أريد أن أنصحه لا يستمع إلي بحكم أنه أكبر مني وأنه مكث في المسجد عدة سنوات وبحجة أنه تعود على قراءة الفاتحة وإذا تركته وصليت في البيت قال الناس عني في الحي إني متخلف عن الصلاة والسؤال ماذا أفعل في هذه الحالة علما بأني مقيم في هذه البلاد وإذا ذهبت هناك يقولون جاء بشيء جديد عليك بمحاولة تقنع هذا الشخص وتعليمه الفاتحة مهما استطعت. فإذا لم تستطع وهو يلحن لحنا يحيل المعنى يغير المعنى فلا تصلي خلفه أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه أما إذا كان يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه في الفاتحة فاعتجله وصل وحده ولو قال الناس ما قالوا لأن هذا يترتب عليه صحة الصلاه عوفت بطلان نصلح، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود من جزيرة العرب ما حدود هذه الجزيرة؟ يزيرة العرب، حدودها جزيرة العرب. مشتون عدلهم بالحدود. جزيرة العرب خلاص معروفة، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الفيء والغنيمه ها؟ يقول احص الله عليكم هل هناك فرق بين الفيء والغنيمه في فرق الفيء ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بسبب الصلح بسبب الصلح او استولوا عليه بالعنوة استولوا عليه بالعنوة بأن فتحوا بلاد الكفار وأخذوا أراضيهم ومزارعهم هذا هو الفيء. الذي يخير الإمام فيه بين أن يقسمه بين المجاهدين أو أن يوقفه في مصالح المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أما الغنائم فهي الأموال المنقولة الأموال المنقولة التي يحصل عليها المسلمون من النقود والثياب وال والسلاح نعم. أحسن الله عليكم سمع الوالد يقول السائل هل الساتر من أسماء الله تعالى ستار والسكين السياة الله أحسن الله عليكم سمع الوالد يقول السائل من المتقررين عند أهل السنة والجماعة أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن لا ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق مشعر الحجر مشعر من المشاعر التي يعبد الله عندها كما أن الكعبة مشعر الكعبة ما تعبد ولا تنفع ولا تضر لكنها موطن للعبادة لعبادة الله سبحانه وتعالى الحجر كذلك مشعر من مشاعر الله الصفى والمروى من مشاعر الله والمشاعر معناها أعلام العبادة هذه معالم للعبادة وأمكنة للعبادة وإلا هي ما تنفع ولا تضر الله هو الضار النافع لكننا نعبد الله عند هذه الأماكن التي شرع لنا عبادته عندها وهي تشهد البقاع تشهد يوم القيامة غير الحجر فإلا البقاع تشهد يوم القيامة على ما عمل عليها من خير أو شر يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أو لها تشهد البقاع والأحجار والأشجار والجبال تشهد على الناس يوم القيامة لأعمالها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنهما قلت يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنهما عنهما عائشة مثنى لا يقصد عائشة وأبيها ما ذكر أباها الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا يضلك قال لا مينى مناخ من سبق فما معنى الحديث معنى الحديث أن أحدا لا يش... يحمي لنا عن الناس إنما يأخذ قدر حاجته وكل من وصل إلى ميناء يأخذ قدر حاجته فقط ويترك الباقي للناس ولا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء يستمر له إنما كل سنة يأتي وينزل في المكان الذي يتيسر له نعم رحمة الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الطيب بالعطر إذا كان فيه نسبة من الكحول إذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول ولو شرب لأذكر فهذا خمر يجب إراقته وإكلافه ولا يجوز زبقائه فكيف يتطيب به أما إذا لم يثبت وإنما هو مجرد شائعات فالأصل للإباحة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة حامل توفي ولدها في بطنها وله شهران وعشرون يوما ولم يخرج إلى الآن من بطنها وهي هذه الأيام ترى دما يخرج منها فهل هذا دم نفاس أم دم حير لا هذا دم وله ابن نفاس ولا حير هذا دم نزيف فساد لا تترك الصلاة من عجله لأنه نزيف ودم فساد فلا تترك الصلاة من اجله وإنما ينتظ الوضوء إذا خرج وهي متوضئه ينتقض الوضوءها فتستنجي وتتوضع نعم الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف بقولي وحياة ربي؟ نعم حياة ربي صفة من صفات الله عز وجل. نعم يجوز الحلف بها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل المرأة التي تذهب للحج بدون محرم وهي من أهل مكة هل تكون آثمة؟ يعني تذهب من مكة للحج في عرفاء هذا ما هو سفر هذا ليس سفرا لا يحتاج إلى محرم أما إن كان قصدا أن تذهب إلى مكة من بلاد بعيدة والأصل فيها أنها من أهل مكة فهذا لابد من المحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم نعم أحسى عليكم تقول في تتمة سؤالها وإذا ذهبت المرأة مع حملة آمنة هل تعتبر آثمة كذلك؟ نعم آثمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق قال لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها يوم أحرم ولم يفرق بين من تكون مع جماعة أو تكون وحدها ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نفرق نحن ونضع مخصصا لحديث الرسول لم يرد عن الرسول هذا من الاجتهاد الفاطئ الذي يقوله بعضهم هو خطأ لا نخصص الأحاديث أو إلا بدليل من الكتاب والسنة أما نخصصها بآرائنا واجتهاداتنا أو قول فلان أو علام هذا لا يصلح نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للصائم حين فطره وهو مستقبل القبلة لا نعم لا نعم. أمان أنه يدعو عند الفطر ويرفع يديه لأن هذا من أسباب الإجابة من أداب الدعاء نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك لا ملاك يعني الملك هل البنت ملك لا ما تسمى لا تسمى ملاك نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز المشاركة في المنكر لتغييره وهل يدخل هذا في القاعدة التي تقول يغفر في الوسائل ما لا يغفر في المقاصد لا ما يجوز المشاركة في المنكر لأجل تغيير إذا شاركتهم في المنكر فعلت المنكر فكيف تزيل منكرا بمنكر هل يغفل البول بالبول لا تنكر المنكر ولا, ولا تشارك فيه نعم أحمد الله عليكم الوالد يقول السائل ولد لم يرضع من الثدي إنما تم إرضاعه عن طريق جهاز يحلب الثدي هل يعتبر هذا ولد من الرضاع؟ بلا شك لو شرب الحليب من القارورة أو من الرضاعة أو من الثدي أو في فنجان ينشر الحرمة لانه تغذى بحليب المرأة سيكون ابنا لها بأي وسيلة كان أو بالإبرة يحقن بالإبرة مع الحلق بالأي مثلا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل تحية السلام عند دخول المسجد هل تقال قبل تحية المسجد هل تقال بعد تحية المسجد كما فعل المسيء في صلاته هل إيش يقول أحسن الله إليكم هل تحية السلام عند سلام السلام؟ نعم إيش السلام يقصد السلام عليكم ورحمة الله إذا وصل الى الصف أو مر بأحد جالس يقول السلام عليكم المسجد نعم رحمة الله إليكم الوالد يقول السائل صليت أكثر من عشر سنوات في مسجد أمامه مقبرة فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد فلا تصح الصلاة أما إذا كانت منفصله عن المسجد في فضاء أو في طريق بينه وبين المسجد فالمسجد صح الصلاة فيه لكن بالنسبة لك إن اكتبوا العسل السنوات صلي وانت ما دريك ولا أعلم فلا تك إن شاء الله تعدر بالجهل ولا تعود لمسر هذا نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل أنا أقول إني أعبد الله وحده لا أشبك به شيئا فهل أنا مطالب بالعلم بلا إله إلا الله وإذا لم أتعلم هل أدخل النار نعم هناك علم واجب فرض وهو العلم بمعنى لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله لا بد من ان تعرف العقيده صحيحه وما يضادها ولو بصفة مختصره ولا تبقى على جهلك وانت تقدر على التعلم ما دام انك تقدر على التعلم وعندك العلماء وعندك المدارس وعندك اليس لك عذر انك تجهل معنى لا اله الا الله نعم الصلاة ليكم سماحت الوالد يقول السائل بعض الأئمة والمأمونين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستتاح مباشرة دون البسمة، فما رأيكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة؟ علما أنهم أيضا يقول عند السؤال يقول الحمد لله ليكم بعض الأئمة والمأمونين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستتاح مباشرة دون البسمة، فما رأيكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة؟ علما بأنهم لا يذكرون ذلك أيضا حين القيام للركعه الثانية والثالثة والرابعة لا يذكرون لا يذكرون ذلك أول شيء انهم ما يقولون بسم الله بسم الله قال السر. ما, ما ما يجهر بها ما هو أنت ما تدري عنه قلوا نهوة ما تسمعها ثانيا لو فرض لو فرض أنهم ما قالوها فلا صحيح صحيحة لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي آية مستقلة من القرآن تقال قبل السور ما عدا براءة فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها فلا يضر اذا الإنسان تركها نعم إلا على رأي من يرى لان فيه من العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة آية من الفاتحة فعلى هذا لا تصح الصلاة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في أحد القرى يوجد مسجد صغير لا يكفي المصلين خاصة في يوم الجمعة فيضطرون إلى تفريغ وتخلية المنازل القريمة من هذا المسجد ليصلون فيه علما بأنه لا يوجد غير هذا المسجد في القرية والسؤال هل تجوز صلاتهم إذا امتلأ المسجد والتفلة الصفوف في البيوت وفي المسجد ما بينها فواصل بعيدة فلا بأس من على أسطح المنازل أو في الأحواش التي حول المسجد أو في السرحة التي حول المسجد واتصلت الصفوف من الداخل والخارج فلا بأس نعم أحمد الله عليكم الوالد يقول السائل هل الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان وهل هما موجودتان الآن؟ الله ما لدعب ما للسؤال هذا لكن الجنة والنار مخلوقتان قال تعالى في الجنة عدة للمتقين وقال في النار عدة للكافرين ومعنى عدة أنها موجودة وفي الحديث أن... أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة يعني شيء سقط له صوت فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر الرمي به في جهنم منذ سبعين سنة فالآن وصل إلى قعرها هذا دليل على أنها موجودة وكذلك الجنة موجودة ومخلوقة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح, فيح جهنم وما يجده الناس من يعني من الحر في في الصيف ومن البرد الشدة نفساني من أنفاس جهنم. دل على أنها موجودة. نعم. صلى عليكم الوالد يقول السائل وفي الحديث إن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان فإذا أجاب بجواب صحيح فتح له باب إلى الجنة وأتاه من روحها وطيبها وإذا لم يستطع الجواب يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وعذابها هذا دليل على أن الجنة والنار موجودة والله على كل شيء قدير نعم أحمد الله عليكم سبحانه وتعالى يقول السائل عندنا دكتور في الجامعة يدرسنا التوحيد ويقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يجد مسجدا غيره فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فكيف يقول هذا أنه صحيح؟ لا يصلي بها المسجد، لو يصلي واحدة في مكان، لا يصلي بها المسجد لو يصلي وحده في قبر؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل، وتسقط عنه صلاة الجماعة في هذه الحالة، لأنه معدود؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل. في قوله تعالى في آية الوضوء وارجلكم إلى الكعبين وقرئ بكسر بكسر اللام في الأرجل والسؤال هناك من المفسرين من وجه قراءة الكسر بأنه كسر مجاوره وهناك من قال بأن المراد التنبيه على عدم الإسراف في غسل الرجلين بالماء وإنما يقلل الماء حتى كأنه يمسح وقيل إن قراءة الكسر يحمل على حال وجود خفتين في الأرجل فأي الاوجه اصح في قراءه الكسر كلها صحيحه والحمد لله وفيها رد على الشيعة الذين يقولون عن قراءه الكسر انها للمسح امسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا فهم يمسحون ارجلهم مسحا ولا يغسلونها صلى الله عليه والايه محموله على المجاوره ان هذا من, عط من الكسر من اجل المجاورة لأن الذي قبلها مجرور وأما من ناحية الحكم فالرجلان يغسلان والذي يغسل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحه الصحيحة وهو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا إذا كان عليها خفاف فانه يمسح عليها والرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن مبين للقرآن نعم أحسى الوالد يقول السائل رجل أراد أن ينادي رجلا آخر اسمه عبد الإله فقال له مازحا عبد الأله. فهل يأتم؟ أبديش يقول فقال له يا عبد الأوله لا يجوز هذا هذا كلام لا يجوز ولا يجوز المزج في أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز هذا على خطر نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل رجل جامع امرأته على أنها انتهت من الحيض وبعد ذلك تبين له أنها لم تنتهي بعد فهل في هذه الحالة يكون عليه شيء؟ عليه كفار نعم لا تصفر يكون عليه كفار بأن يتصدق بمثقال من الذهب أو نصه أو ما يعادله من القيمة نعم أحمد الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل الرافضة متفرعون من اليهود؟ وما هو أصلهم؟ وهل هم أكثر على أهل السنة من اليهود والنصارى؟ أقرأوا, اقرأوا عنهم في الكتب التي ذكرت مذاهبهم ومن وتجدون إن شاء الله الجواب في هذا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي عند باب الإيلاء وعند عند باب الإيلاء نعم يقول أحسن الله إليكم عند كفارة الإيلاء قال المصنف ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا وطئ زوجته سواء قبل انتهاء الأربعة أشهر أم بعدها لأن إلاءه يمين هل هذا القول صحيح لا ما صحيح إذا رجع قبل أربعة أشهر فليس عليه شيء نعم إذا رجع قبل أربعة أشهر نعم عليه كفارة عليه كفارة أما إذا لم يرجع تمت أربعة أشهر فإن الحاكم يوقفه بطلبها فإما أن ي... فاما أن يرجع ويطع زوجته ويكفر الكفاره لازمه على كل حال لانه حالف انه ما يطعها عليه الكفاره سواء وطئ قبل الاربعه او بعد الاربعه فيلزمه الحاكم ب... اما بالفيئه والتكفير وإما بالطلاق يرفع الحرج عنها الكلام صحيح يعني الكفاره لازمه قبل الاربعه أو بعد الاربعه بالجماع لأنه فعل ما حلف على تركه نعم إن الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ للحاجة إذا كان يخرج للحاجة يتوضى أو لحاجة خفيفة ويرجع فلا بأس بذلك أما أنه يخرج ولا يرجع فهذا يكره له ذلك نعم الله تعالى ألم وصلى الله وسلم على نبينا وحيد.